وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْكَ أَذَانًا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِكَ قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ